بسم الله الرحمن الرحيم بناو إخوة بخشندي مهربان يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمة كتبلي هر كاتي ويستان جنان تنطلق بدا با تنطلق بدا لكاتي عديا أو كاتي لحيس باقبونة وغليان درس نبون وعدي جنان تنبوردي بجمير ولخواب ترسن كبروردقارتان او جنان در مكان لما لكاني خوايا تا عديا تواود بي آفرتان جبادر لما لكانيان Mugur kari çi krapi aşkarab kan Wawana sınıran çi kwaayin Herkesi gülü sınıran çi kwaadar bese Awa begumans temi la kwaay kirdua To çoza ni Lawana ya kwaay peşi bine Dua yi awa kari çi tır Fa idha belagna ajalahun Fahamsikuhun Bimahroof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 يا ليان جاب ابن وبباشي ودوشا هيدي دات پرور بگرن لخواتان کله بر خوا او شاهد يبدا اواني باسكران پندهکن اموجگاري اواني پيداکري كباور ينهبه بخوا او روجي دوائي و هر کس يخواناز به خوا دروي ليدكاتوا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورزق ورزق ورزق داد للائه كبه خيال دانهاتوى پش بخواب بسته او خواي بسه براستي خواب فرمان خوي بانزام دا گينه خوابو من خواب و هموش تيگ اندازه شدار واللائي يسن من المحيض من نسائكم ان انتبهتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ من لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أَوَأَنِكَ بِهِ وَادٍ لَكَ وَتَنْحِيزَ وَلَجْنَانَ تَنْ أَجْرَدَرْبَارِي زَانِينِ عِدَّةً دُضِلْبُونَ أَوَعِدَّةً سَيَمَعَ وَهَرُوهَا أَوَأَنَاشْكَلَ بَرْمَنْ دَالِيهِ هَجْتَ حِيزَامْ بِيَانَهَا تُوَ وَجَنَانِ سِكْبَرُ دُجِّانَ عِدَّةً أَوْكَاتِكَ سَك her kesekle bir firmanı, kua koyu bir parazet, kua kari bo asandakat. Dalik amrullahi azalhu ileykom, ve miyetkullah yufir عنه siyatih ve yugzmlahu ajran. Awi kabaskra firmanı kua ya kaboina dunta kua rwa, ve her kesek غِنَاهَا كَانِ بُودَاءَ فَوَشْيَ وَپَادَشْتِ گَوْرِ دَادَتِ اسْكِنُوهُنَّ مِنْ وَلَا تُضَرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَآفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى جنان طلاق دراو داين بنين لو شويني كخوتان دادانيشن ببيتواناتان وزيانيان بي مقين تاتنقين بي هالنسن وأقردو جيانبون ئەوە خەرزیان بچێشن تاسککانیاندا ئەنێن، ئەو س ئەگەرشییریاندا بە منداڵەکەتان، ئەوە ئێ وەشکریان بدەنێ و لەناو خۆتاندا ڕاوێژ بکەن بە چاچی دەربارەی منداڵەکە و ئەگەر تەنجیان کردو نەسازان لە کرێکەکەدا، ئەوە بە ئافرەتێشی تر شیری بداتێلیۆ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا بَادَوْلَمَنْ دولَ دَوْلَمَنْ بَبَيْ دَولَ مَنْ دِينَ فَقَبْدَادْ وَهَرْكَسِي كَمْ دَزْتُوا هَجَارْبُوا بَا بَبَبَيْ أَوَيْكَ خَ خو داوال كسناكاد مقربه بي اوي كداويتي بيغمان خو داوي تنجان من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا زول ده هاتی و شاریا کرد ل فرمانانی پروردگار و پیغمبرکانی اَمش پرسینه و مان لگل کردن ب پرسینه و یی شخت و س زمان و و زیان باری و أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى خواه آماده كرد و بوياس سخد كوات لخوا بترسن <تصفيق> أي خاوانان جيري أواني باور ينهينا و بيگمان خواه قرآن بودا بزاندون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 يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هر وقت بوين اردون پیغمبره كدخوينه توابوتان آتكاني خوا کرون کرون تادر بین اواني كباور يانه ناو وكردوه تحچ يان کردوا لتاريكستاني بيديني بورونا چي دينداري وہر کس ایک با ور بین بخوا وکالی تاگ بکاد دی خات نو بہشتان کوا کبا جیر درختانی دا جوگا اوی زور دروات تی ادمین نو بہمیشی بیگمان خالوی روزی چچ بو آماده کردوا و من الارض مثلہم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خازاتك كحود أسماني دروس كردوا وببيني أوان زويش دروس كردوا فرمانی خوال نیوانیان داداده بزید، تا از بزانن که خواب سر هموشتی اگدابتوان آیا، و بگمان خواب زانین دوری هموشتی چی داوه.